دوما لك الحمد يا رب والصلاوات دوما لك الحمد دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدع لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوا، اللهم لك الحمد، يا رب والصلاة، اللهم لك الحمد، ما دقت النبض فلأنت خالٍ. وندو يا جاري والفلا دوما لكنا لك جوع في الدمع في الدعوات من يكشف السؤال من ينزل الرحمات ويجيب مضطرا في أحلك الساعات فلأنت راحمنا يسمع الدعوات دوما <تصفيق> رب والصلوات أمن <تصفيق> لك الحمد ما دقت النبضات هل أنت خالقنا تدعو لك دوما لنا البشرى بنزقك والبركات نرجوك في الدوسات أعظم لنا الدرجات دوما لنا البشرى بنزقك والبركات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 تدعو لك الأصوار دوما لك الحمد الجهر والخلق